فَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ علمنا مَا تُنْفِقُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها مواسي وانبتنا فيها و وأن كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أفعينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هم فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ نصو به نفسه ونحل أقرب إليه من حبر الوريد إذ يتلَقَّى القلب تلقيا سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور وقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاءك فكشفنا عن كغطائك فبصرك اليوم حديد هو قال قرينه هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد <تصفيق> يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول أذنفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخون كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم فنقبو فنقبوا في البلاد هل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما, وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح حواد بار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار فذكر بالقرآن